كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وَأَغْرَقَنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُنْتُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَامِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ 118. وإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 119. وإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ூ கௌியியலம் விலி மால சாஹலுஹி ஹா இன் வலசல்ல இன் لهم لا يعجزون واعدو لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو والله ومن رباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم واخرين من دون تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَبُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ